بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيسلانا غنى لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسده